فصل في معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعنى المعجزة يعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجز عن الاتيان بمثلها وهي على ضربين ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزوا عنه فتعجزهم عنه فعل لله دل على صدق نبيه كصرفهم عن تمني الموت وتعجيزهم عن الاتيان بمثل القرآن على رأي بعضهم ونحوه وضرب هو خارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الاتيان بمثله كإحياء الموتى وقلب العصا حية وإخراج ناقة من صخرة وكلام شجرة ونبع الماء من بين من الأصابع وانشقاق القمر مما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله فكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه أن يأتي بمثله تعجيز الله واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ودلائل, ودلائل نبوتي وبراهين صدقه من هذين النوعين معا وهو أكثر الرسل معجزة وأبهرهم آية وأظهرهم برهانا كما سنبينه وهي في كثرتها لا يحيط بها ضبط فإن واحدا منها وهو القرآن لا يحصى عدد معجزات بألف ولا ألفين ولا أكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى بصورة منه فعجز عنها قال أهل العلم وأقصر السور إن أعطيناك الكوثر فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله في من طوى عليه من المعجزات ثم معجزاته صلى الله عليه وسلم على قسمين قسم منها علم قطعا ونقل إلينا متواترا كالقرآن فلا مرية ولا خلافة بمجيء النبي به وظهوره من قبله واستدلاله بحجته وإن أنكر هذا معاند جاحد فهو كإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وإنما جاء اعتراض الجاهدين في الحجة به فهو في نفسي وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة وجه أجازه معلوم ضرورة ونظر كما سنشرحه قال بعض أئمتنا ويجري هذا المجر على الجملة أنه قد جرى على يديه عليه السلام آيات وخوارق عادات إن لم يبلغ واحد منها معينان القطعة فيبلغ جميعها فلا مرية في جريان معانيها على يديه ولا يختلف مؤمن ولا كافر أنه جرت على يديه عجائب وإنما خلاف المعاند في كونها من قبل الله وقد قدمنا كونها من قبل الله وأن ذلك بمثابة قوله صدقت. وقد علم وقوع مثل هذا أيضا من نبينا ضرورة للاتفاق معانيها كما يعلم ضرورة جود حاتم وشجاعة عنترة وحلم أحنف لاتفاق الأخبار الوريدة عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعة هذا وحلم هذا وإن كان كل خبر بنفسه لا يجب العلم ولا يقطع بصحته والقسم الثاني ما لم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع وهو على نوعين نوع مشتهر منتشر رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين والروات ونقلت السير والأخبار كنبع الماء من بين الأصابع بتكثير الطعام ونوع من اختص به الواحد أو الاثنين ورواه العدد اليسير ولم يستهر استهار غيره لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنى واجتمعا على الإتيان بالمعجز كما قدمناه قال المؤلف رحمه الله وأنا أقول صدعا بالحق إن كثير من هذه الآيات المأثورة عنه صلى الله عليه وآله وسلم معلومة بالقطع أما انشقاق القمر فالقرآن نص بوقوعه وأخبر عن وجوده ولا يعدل عن ظهره إلا بدليل وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة ولا يوهن عزمنا خلاف خلاف أخرق من حلي عرض ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين بل نرغم بهذا أنفه وننبذ بالعراء سخفه وكذلك قصة نبع الماء وتكثير الطعام رواه الثقات والعلل الكبير والعلل الكثير عن الجماء الغفيري عن العرد الكثير من الصحابة ومنها مرواه الكافة عن الكافة متصلا عمن حدث بها من جملة الصحابة وإخبارهم أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم في يوم الخندق وفي غزوة بواطن وعمرة الحديبية وغزوة تبوك وأمثالها في محافل المسلمين ومجمع العساكر ولم يؤثر عن أحد من الصحابة مخالفة للراوي فيما حكاه ولا إنكار لما ذكر عنهم أنهم رأوه كما رآه فسكوت الساكت منهم كنطق الناطق إذ هم منزهون عن السكوت على باطل والمداهنة في كذب وليس هناك رغبة ولا رهبة تمنعهم ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم وغير معروف لديهم لانكروه كما أنكر بعضهم على بعض أشياء رواها من السنن والسير وحروف القرآن وخطأ بعضهم بعضا ووهمه في ذلك مما هو معلوم فهذا النوع كله يلحق بالقطعي من معجزاته لما بيناه وأيضا فإن أمثال الأخبار التي لعص لها وبنيت على باطل لا بد مع مرور الأزمان وتداول الناس وأهل البحث من كشاف ضعفها وخمول ذكرها كما يشاهد في كثير من الأخبار الكاذبة والأج... والأراجيف الطارئة وأعلام نبينا هذه الورية من طريق الأحاد لا تزداد مع مرور الزمان إلا ظهورا ومع تداول الفرق وكثرة طعن العدو وحرصي على توهينها وتضعيف أصلها واجتهاد الملحب على إطفاء نورها إلا قوة وقبولا وللطاعن عليها إلا حسرة وغليلا وكذلك إخباره عن الغيوب وإنباه بما يكون وكان معلوم من آياتي على الجملة بالضرورة وهذا حق لا غطاء عليه وقد قال بي أئمتنا القاضي والأستاذ أو بكر وغيرهما رحمهم الله وما عندي أوجب قول القائل إن هذه القصص المشورة من باب خبر الواحد إلا قلة مطالعة للأخبار وروايتها وشغلوه بغير ذلك من المعارف وإلا فمن اعتنى بطرق النقل وطالع الأحاديثة والسيرة لم يرتب في صحة هذه القصص المشهورة على وجه الذي ذكرناه ولا يبعد أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد ولا يحصل عند آخر فإن أكثر الناس يعلمون بالخبر كون بغدان موجودة وأنها مدينة عظيمة ودار الإمارة والخلافة وأحال من الناس لا يعلمون اسمها فضلا عن وصفها وهكذا يعلم الفقاء من أصحاب مالك بالضرورة وتواتر النقل عنه أن مذهبه إجاب قراءة أم القرآن في الصلاة للمفرد والإمام وإجزاء النية في أول ليلة من رمضان عما سواه وأن الشافعية يرى تجديد نية كل ليلة والاقتصار في المسح على بعض الرأس وأن مذهبهما القصاص في القتل بالمحدد وغيره وإجاب النية في الوضوء واشتراط الولي في النكاح وأن أبا حنيفة يخالفهما في هذه المسائل وغيرهم ممن لم يستغب بمذاهبهم ولا روى أقوالهم لا يعرف هذا من مذاهبهم فضلا عن سواه وعند ذكرنا أحد هذه المعجزات نزيد الكلام فيها بيانا إن شاء الله تعالى فصل في إعجاز القرآن قال المؤلف يعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإعجاز كثيرة وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه أولها حسن تأليفه والكيام كلمه وفصاحته وجوه إجازه وبلاغته وبلاغته الخارقة عادة العرب وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام قد خصوا من البلاغة والحكم فيما لم يخص به غيرهم من الأمم وأوت من درابة اللسان ما لم يؤت إنسان ومن فصل الخطاب ما لم يقيد الألباب جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقه وفيهم غريزة وقوة يأتون منه على البديهة بالعجب ويجلون به إلى كل سبب فيخطبون بديها من في المقامات وشديد الخطب ويرتجزون به بين الطعن والضرب ويمدحون ويقدحون ويتوسلون ويتوصلون ويرفعون ويضعون فيأتون من ذلك بالسحر الحلال ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمق اللآل فيخدعون الألباب. ويذللون الصعاب ويذهبون الإحنة ويهيجون الدمن ويجرؤون الجبانة ويبسطون يد الجعد البنان ويصيرون الناقص كاملة ويتركون النبيها خاملا منه البدوي ذو اللفظ الجزلي والقول الفصلي والكلام الفخم والطبع الجوهري والمنزع القوي ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة والألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة والطبع السهل والتصرف في القول القليل الكلفة الكثير الرونق الرقيق الحشية وكلا البابين فلهما في البلاغة الحجة البالغة والقوة الدامغة والقدح الفالج والمهيع الناهج لا يشكون أن الكلام طوع مرادهم والبلاغة ملك قيادهم قد حوفنونها واستمطوا عيونها ودخلوا من كل باب من أبوابها وعلوا صرح لبلوغ أسبابها فقالوا في الخطير والمهين وتفننوا في الغث والسمين وتقاولوا في القل والكثري وتساجلوا في النظم والنثري فما راعهم إلا رسول كريم بكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أحكمت آياته وفصلت كلماته وبهرت بلاغته العقول وظهرت فصاحته على كل مقول وتضافر إجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه وحوت كل البيان جوامعه وبدائعه واعتدل مع إجازه حسن نظمه وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالا وأشهروا في الخطابة رجالا وأكثروا في السجر والشعر ارتجالا وأوسعوا في الغريب واللغة مقالا بلغتهم التي بها يتحاورون ومنازلهم التي عنها يتناضلون صارخا بهم في كل حين ومقرعا لهم بضعا وعشرين عاما على رؤوس الملأ أجمعين أم يقولون افتراه قل فأت بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذه القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل بعشر سور مثله مفتريات وذلك أن المفترى أسهل ووضع الباطل والمختلق على اختيار أقرب واللفظ إذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب ولهذا قيل فلان يكتب كما يقال وفلان يكتب كما يريد وللأول على الثاني فضل وبينهما أشعر بعيد فلم يزل يقرعهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشد التقريعي ويوبخهم غاية التوبيخ، ويسفي أحلامهم، ويحط علامهم ويشتت نظامهم، ويذم أليهتهم وآباءهم، ويستبيح أرضهم وليارهم وأمالهم، وهم في كل هذا ناكسون عن معرضه محجمون عن مماثلته، يخالعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب والاغتراء بالافتراء، وقولهم إن هذا إلا سحر يؤثر وسحر مستمر، وإفك افتراء وأساطير الأولين والمباهدة والرضا بالدنية كقولهم قلوبنا غلف وفي أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولادعاء مع العجز بقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا وقد قال لهم الله ولم تفعلوا فما فعلوا ولا قلروا ومن تعاطى ذلك من سخافائهم كمسيلمته كشف الله عواره لجميعهم وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم وإلا فلم يقف على أهل الميز منهم أنه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم بل ولوا عنهم البيرين وأتوا مذعنينا من بين مهتر وبين مفتون ولهذا لما سمع الوليد من المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغرق وإن أعلىه لمثمر ما يقول هذا بشر وذكر أبو عبيد أن عربيا سمع رجلا يقرأ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فسجد وقال سجدت لفصاحته وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استئس منه خلصوا نجيا فقال أشهد أن مخلوقا لا يقلر على مثل هذا الكلام وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد، فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق واستخبره، فأعلمه أنه من بطارقة الرومي ممن يحسن الكلام العربي وغيرها، وأنه سمع رجل من أسر المسلمين يقرأ آية من كتابكم، فتأملتها، فإذا هي قد جمع فيها ما أنزل على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي قول تعالى. ومن يتعي الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها قاتلك الله ما أبصحك فقالت أوى يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارةين فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أتى به معلوم ضرورة وكونه عليه السلام متحدياً به معلوم من ضرورةً وعجز العرب عن الإتيان بمثله معلوم من ضرورةً وكونه في فصاحته خالقاً للعادة معلوم من ضرورةً للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة وسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المقرين بإعجاز بلاغته وأنت إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وقوله ولو ترى إذ فزعوا فلا فوتة أخذوا من مكان قريب وقوله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقوله وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أطلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وقوله وكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرطنا وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرت معانيها وديفعت عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاءم كلمة كلمها وأن تحت كل لفظ منها جملاً كثيرة. وفصولا جمة وعلوما زواخرة ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها وكثرت المقالات في المستنبطات عنها ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه قصة يوسف على طولها ثم إذا ترددت قصصه اختلفت الغبارات عنها على كثرة ترجلها حتى تكان كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف بالحسن وجه مقابلتها ولا نفور للنفوس من ترديدها ولا معادات لمعادها فصل فصل الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماتي إليه ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه بل حارت فيه عقولهم وتذهلت دونه أحلامهم ولم يحتدوا إلى مثل في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر ولما سمع كلامه صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن المغيرة، وقرأ عليه القرآن رقا فجاء أبو جهل منكرا عليه قال والله ما منك أحد أعلم بالأشعار مني والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا وفي خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال إن فود العرب تريد فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا وقالوا نقول كاهن قال والله ما هو بكاهن ما هو بزمزمتي ولا سجعه قالوا مجنون قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته قالوا فنقول شاعر قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه ما هو بشاعر قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر ولا نفسه ولا عقده قالوا فما نقول قال ما أنتم بقائلين من هذا الشيء إلا وأنا أعرف, أعرف أنه باطل وإن أقرب القول أنه ساحر فإنه سحر يفرق به بين المرء وأبيه والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته فتفرقوا وجلسوا على السبيل يحذرون الناس فأنزل الله تعالى في الوليد ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر وقال عطبة بن ربيع حين سمع القرآن يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة وقال النظر بن الحارث نحوه وفي حديث إسلام أبي ذر وصف أخاه أنيسا وقال والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس لقد ناقض إثني عشر شاعرا في الجاهلية أنا أحدهم وإنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت على أقراء الشعر فلم يلتئم وما يلتئم على لسان أحد بعد إنه شعر وإنه لصادق وإنهم لكاذبون والأخبار في هذا صحيحة كثيرة والإعجاز بكل واحد من النعين الإيجاز والبلاغة بذاتها أو الأسلوب الغريب بذاته كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الاتيان بواحد منها إذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين وذهب بعض المحققين المقتربين إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب وأتى على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كل ضرورة وق ضرورة ومن تفنن في علوم البلاغة وأرها خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه ما قلناه وقد اختلف إما أهل السنة في وجه عجزهم عنه فأكثرهم يقول إنه ما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإجازه وبديع تأليفي وأسلوبه لا يسح أن يكون في مقدور البشر وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن إقدار الخلق عليها كأحياء الموت وقلب العصى وتسبيح الحصى وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه لم يكن هذا ولا يكون فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه وقال به جماعة من أصحابه وعلى الطريقين فعجز العرب عنه ثابت وإقامة الحجة عليهم بما يصح أن يكون في مقلول البشر وتحديهم بأن من بمثله قاطع وهو أبلغ في التعجيز وأحرى بالتقريع والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم وهو أبهر آية وأطمع دلالة وعلى كل حال فما أتوا في ذلك بمقال بل صبروا على الجلاء والقتل وتجرعوا كاسات الصغار والذل وكانوا من شموخ الآلفي وإباية الضيم بحيث لا يؤثرون ذلك اختيارا ولا يرضونه إلا الطرار وإلا فالمعارضة لو كانت من قدرتهم والشغل بها أهون عليهم من بالنجح وقطع العذر وإفحام الخصم لديهم وهم من هم قدرة على الكلام وقدرة في المعرفة به لجميع الأنام وما منهم إلا من جاهد جهده واستنفد ما عنده في إخفاء ظهوره وإطفاء نوره فما جلو في ذلك خبيئة من بنات شفاههم ولا أتوا بنطفة من معين مياههم مع طول الأمد وكثرة العدد وتظاهر الوالد وما ولد بل أبلسوا فما نبسوا ومنعوا فانقطعوا فهذان نوعان من إعجازه فصل الوجه الثالث من الإعجاز من طوى عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن ولم يقع ووجد كما ورد وعلى الوجه الذي أخبر به كقوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقوله تعالى وهم من بعد غلبهم ساغلبون وقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن أن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أمنى يعبدونني لا يشكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وكان جميع هذا كما قال، فغلبت الروم فارس في بضع سنين، ودخل الناس في الإسلام أفواجا، فما مات علي السلام وفي بلاد العرب كل موضع لم يدخله الإسلام، واستخلف الله ممنين في الأرض، ومكن لهم فيها دينهم، وملكهم إياه من أقصى المشارق. إلى أقصى المغارب كما قال عليه السلام زويت لي الأرض فأوريت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمة ما زويت منها وقوله وقوله إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون فكذلك كان فكان كذلك لا يكاد يعد من سعى في تغييره وتبليل محكمه من الملحدة والمعطلة لا سيما القرامطة فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوتهم اليوم نيفا على على خمسمائة عام فما قدروا على إطفاء شيء من نوره ولا تغيير كلمة من كلامه ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه والحمد لله ومنه قوله سيهزم الجمع ويلون الدبر وقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وقوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقوله لن يضركم إلا أذن وإن يقواتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون فكان كل ذلك وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقالهم وكذبهم في حلفهم في حليفهم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 والله عليم بذات الصدور وقوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وما يري لله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد لله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقوله من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن واضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم مطعنا في الدين وقد قال مبديا ما قدره الله واعتقده المؤمنون يوم بدر وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ومنه قبله تعالى إن كفيناك المستهزئين ولما نزلت بشر, بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ذلك أصحابه بأن الله كفاه إياهم وكان المستهزئون نفرا بمكة ينفرون الناس عنه ويؤذونه فهلكوا وقوله والله يعصمك من الناس فكان كذلك على كثرة مرة ما ضره وقصد قتله والأخبار بذلك معروفة صحيحة فصل الوجه الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه القصة الوحيدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيريده النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وجهه ويأتي به على نصه، فيعترف العالم منهم بذلك بصحته وصدقه، وأن مثله لم ينله بتعليم، وقد علم أنه صلى الله عليه آله وصحبه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولا اشتغل بمدرسة ولا م... ولا ولم يغب عنهم ولا جهل حاله واحد منهم، وقد كان أهل الكتاب كثيرا ما يسألونه صلى الله عليه آله وسلم عن هذا. فينزل عليه من القرآن ما يطلو عليه منه ذكرى كقصص الأنبياء مع قومهم وخبر موسى والخضر ويوسف وإخوته وأصحاب الكهف وذو القرنين ولقمان وابنه وأشباه ذلك من الأنباء والقصص وبدء الخلط وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء ولم يقدروا على تكليب ما ذكر منها بل أضعنوا لذلك فمن, فمن موفق آمن بما سبق له من خير ومن شقي معاند حاسد ومع هذا فلم يحكى عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بما انطبت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيارهم وإعلامي لهم بمكتوب شرائعهم ومضمنات كتبهم مثل سؤال عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم وما حرم إسرائيل على نفسه وما حرم عليهم من الأنعام ومن طيبات كانت أحلت لهم فحرمت عليهم ببغيهم وقوله ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستبع على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم وعرفهم بما أحيي إليه من ذلك أنه أنكر ذلك أو كذبه بل أكثرهم صرح بصحة نبوته وصدق مقالته واعترف بعناده واحسنهم إياه كأهل نجرانا وابن سوريا وابني أخطب وغيرهم ومن باهت في ذلك بعض المباهثة وادعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة دعي إلى إقامة حجته وكشف لعوته فقيل له قل فأت بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فقرع ووبخ ودعا إلى إحضار ممكن غير ممتنع فمن معترف بما جحده ومتواقح يلقي على فضيحته من كتابه يده ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله من كتبه ولا أبدى صحيحا ولا سقيما من صحفه قال الله تعالى يا أهل الكتاب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 ويعلمهم أنهم لا يفعلونها، فما فعلوا ولا قدروا على ذلك. هذه الوجوه أربعت من إعجازي بجنة لا نزاع فيها ولا ميراث. ومن الوجوه البينة في من غير هذه الوجوه آي وردت تعذيب قوم في قضايا ويعلمهم أنهم لا يفعلونها، فما فعلوا ولا قدروا على ذلك. كقولي اليهود قل إن كانت لكم الدار الأخيرة. عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولي يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم قال أبي الزجاج في هذه الآية أعظم حجة وأظهر للالة على صحة الرسالة لأنه قال فتمنوا الموت وعلمهم أنهم لي يتمنوه أبدا فلم يتمنه واحد منهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده لا يقول ورجل منهم إلا غص بريقه يعني يموت مكانه فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظهر صدق رسوله وصحة ما أوحي إليه إذ لم يتمنه أحد منهم وكانوا على تكديبه أحرص لو قدروا ولكن الله يفعل ما يريد وظهرت بذلك معجزته وبانت حجته وقال أبو محمد الأصيلي من عجب أمرهم أنه لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم أمل الله بذلك نبيه يقدم عليه ولا يجيب إليه وهذا موجود مشاهد لمن أراد أن يمتحنه منهم وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى حيث وفد علي أساقفة نجرانة وأبو الإسلام فأنزل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الغلمي فقل تعالوا ندعو أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فامتنعوا منها ورضوا بأداء الجزية وذلك أن العاقب عظيمهم قال لهم قد علمتم أنه نبي وأنه لا ما لعن قوما نبي خطوا فبقي كبيرهم لا صغيرهم ومثل قَوْلُهُ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عَبْدِنَا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دُونِ اللَّهِ إِن كنتم صَادِقِينَ فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فأخبرهم أنهم لا يفعلون كما كان وهذه الآية أدخل في باب الإخبار عن الغيب ولكن فيها من التعديز ما في التي قبلها فصلٌ في الروعة التي تلحق سامعيه وأسماعهم عند سماعه والهيبة التي تعترهم عند تلاوته ومن الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه والهيبة التي تعترهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا كما قال تعالى ويودون انقطاعه لكراحتهم له ولهذا قال عليه السلام إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه جذابا وتكسبه أشاشة لميل قلبه إليه وتصليقه به قال الله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانية ولا يعلم تفاسيره كما روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي فقيل له مما بكيت؟ قال للشجع والنظم وهذه الروعة قد اعترد جماعة قبل الإسلام وبعده فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به ومنهم من كفر فحكي في الصحيح عن جبيل بن مطعم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير وفي رواية وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلى عليهم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنًا عربيًّا لقوم يعلمون بشيرًا ونذيرًا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقروا من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون إن الذين آمنوا عملا صالحات لهم أجر غير ممنون والأئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين ثم استوى إلى السماء يحيط خان فقالنا وللأرض إتياتا ونأوكرًا قالتا تين طائعين فقداهن سبع سموات في يومين وأوحا في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحِظا ذلك تقرير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذبتم صائقة مثل صائقة عاد وثمود فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف وفي رواية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعطبة مصر ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عطبة لا يدر بما يرجعه ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومي حتى أتوه فاعتذر لهم وقال والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت ما سمعت أذني بمثله قط، فما دريت ما أقول له. وقد حكي عن غير واحد مما رام معارضته أن أعترت روعة وهيبة كف بها عن ذلك. فحكي أن ابن المقفع طلب ذلك ورامه وشرع فيه، فمر بصبي يقرأ، وقيل يا أرض بلعي ماءك فرجع ومحى, ومحى ما عمل. وقال أشهد أن هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر وكان من أفصح أهل وقته وكان يحيى ابن حكم الغزال بليغ, بليغ الأندولس في زمنه فحكي أن رام شيئا من هذا ونظر في سورة الإخلاص ليحظو على مثالها وينسج بزعمه على منواليها قال فاعترتني خشية ورقه حملت على التوبة والإنهابه فصل في كون القرآن آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه ومن وجوه إجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها فلم يبق إلا خبرها فالقرآن العزيز الظاهرة آياته الظاهرة معجزاته على ما كان عليه اليوم مدة خمسمائة عام وخمس وثلاثين سنة لأول نزول إلى وقتنا هذا حجته قاهرة ومعارضته ممتنعة والأعصار كلها طافحة بأهل البيان وحملة علم اللسان وأئمة البلاغة وفرسان الكلام وجهبذة البراعة والملحل فيهم كثير والمعالي للشرع عتيد فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته ولا ألف كلمتين في مناقضته ولا قدر فيه على مطعن صحيح ولا قدح المتكلف من ذهني في ذلك إلا بزند شحيح بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه والنكوص على عقبيه فصل في وجوه أخرى في أجازه منها لا يمله قارئه وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في أجازه وجوها كثيرة منها أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه بل الإكبار على تلاوته يزيد حلاوة وترديله يوجب له محبة لا يزال غضا طريا وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع الترديد ويعاد إذا أعيد وكتابنا يستلذ به في الخلوات ويؤنس بتلاوته في الأزمات وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك حتى أحدث أصحابها لها لحونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحون تنشيطهم على قراءتها ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصف القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه هو ليس بالهزل لا يشبع من العلماء ولا تزيب به الأهواء ولا تنتبس به الألسنة هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعت أن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ومنها جمع لعلوم ومعارفة لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القيام بها ولا يحيط بها أحد من علماء الأمم ولا يستمل عليها كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان عن الشرائع والتنبي على طرق الحجر العقليات والرد على فرق الأمم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الألفاظ مجزة المقاصد رام المتحذقون بعد أن ينصب أدلة مثلها فلم يقدروا عليها رام المتحذقون بعد أن ينصب أدلة مثلها فلم يقدروا عليها كقوله تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن مثلهم وقل يحييها الذي أنشاه أول مرة ولو لو كان فيهما أليهة إلا الله لا فسدتها إلى ما حوه من علوم السير وأنباء الأمم والمواعظ والحكم وأخبار الدار الآخرة ومحاسن الآداب والشيام قال الله جل اسمه ما فرطنا في الكتاب من شيء ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله أنزل هذا القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا فيه نبأكم وخبر ما كان قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم لا يخلق طول الرد ولا تنقضي عجائبه هو ليس بالهزل من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن خاصم به فلج ومن قسم به أقصط ومن عمل به أجر ومن تمسك بهد إلى صراط مستقيم ومن طلب الهدى في غيره أضله الله ومن حكم بغيره قسمه الله هو الذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم وحبل الله المتين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتب ولا تنقض عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ونحو عن ابن مسعود وقال فيه ولا يختلف ولا يستشان فيه نوأ الأولين والآخرين وفي الحديث قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إني منزل عليك التوراة حديثة تفتح بيا عينا عميا وآذانا صمى وقلوبا غلفا فيها ينابيع العلم وفهم الحكمة وربيع القلوب وعن كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول ونور الحكمة وقال الله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون وقال تعالى هذا بيان للناس وهدى ومعيظة للمتقين فجمع فيه مع وجازة ألفاظه وجوامع كلمه أضعاف ما في الكتب قبله التي ألفاظها على الضعف منهم مرات على الضعف منهم مرات ومنها جمع فيه بين الدليل ومدلوله، وذلك أن وحتج بنظم القرآن وحسن رصفه فيه بلاغته، وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده، فالتالي له يفهم موضوع الحجة والتكليف مع من كلام واحد وسورة منفردة، ومنها أن جعلوا في حيز المنضوم الذي لم يُعهد ولم يكن في حيز المنثور. لأن المنظوم أسهل على النفوس وأوعى للقلوب وأسمح في الآذان وأحلى على الأفام فالناس إليه أميل والأهواء إليه أسرع ومنها تيسره تعالى حفظه للمتعلميه وتقريبه على متحفظيه قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن لِلذِّكْرِ وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم وكيف الجماء على مرور السنين عليهم والقرآن ميسر حد للغلمان في أقرب مدة ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضا وحسن اتلاف أنواعها والتئام أقسامها وحسن التخلص من قصة إلى أخرى والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه والقسام السورة الواحدة على أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد وإثبات نبوة وتوحيد وتقرير وترغيب وترهيب إلى غير ذلك من فوائده دون خلل يتخلل فصوله والكلام الفصيح إذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته ولانت جزالته وقل رونقه وتقلقلت ألفاظه فتأمل أول صاد وما جمع من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم وما ذكره من تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتعجبهم مما أتى والخبر عن اجتماع ملائهم على الكفر وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم وتوهينهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله لهم ووعيد هؤلاء مثل مصابهم وتصبير النبي على أذاهم وتسليتي بكل ما تقدم ذكره ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء كل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام ومنه الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة وهذا كله كثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرآن إلى وجوه كثيرة ذكر على إمة لم نذكرها إذ أكثرها لأكل في باب يلاغته فلا يجب أن يعد فن منفردا في إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله لا إعجازه وحقيقة الإعجاز الولوه الأربعة التي ذكرنا فليعتمد عليها وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي وبالله التوفيق فصل في انشقاق القمر وحبس الشمس قال الله تعالى اقتربت الساعته شق القمر وأي رؤاية يعرض ويقول سحر مستمر أخبرت تعالى بوقوع شقاطي بالأرض الماضي ويراد الكفرة عن آياته وأجمع وأجمع المفسرون أهل السنة على وقوعه أخبرنا الحسين بن محمد الحافظ من كتابه حدثنا القاضي سراج بن عبد الله حدثنا الأصيلي حدثنا المروزي حدثنا الفيربري، حدثنا البخاري، حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، وقال رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم اشهدوا وفي رواية مجاهد ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بعض طرق الأعمش ونحن بميناء ورواه أيضا عن ابن مسعود الأسود وقال حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر ورواه عنه مسروق أنه كان بمكة وزاد فقال كفار قريش سحركم ابن أبي كبشة وقال رجل منهم إن محمد ان كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل هذا؟ فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك وحكى السمرقندي عن الضحاك نحوه وقال فقال أبو جهن هذا سحر فبعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرعوا ذلك أم لا؟ فأخبر أهل الآفاق أنهم رأوه منشقا فقالوا يعني الكفار هذا سحر مستمر ورواه أيضا عن ابن مسعود علقمة فأولئي أربعة عن عبد الله وقد رواه غير ابن مسعود كما رواه ابن مسعود منهم أنس وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعلي وجبير المطعم وقال علي من رواية أبي حديفة الأرحبي إن القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أنس سألاه مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما رواه عن أنس قتادته وفي روايات معمر وغيره عن قتادة عنه أراهم القمر مرتين انشقاقه فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر وروا عن جبير بن مطعم ابنه محمد وابن ابنه جبير بن محمد وروا عن ابن عباس عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة. وروا عن ابن عمر مجاهد وروا عن حذيفة أبو عبد الرحمن السلمي ومسلم ابن أبي عمران الأزبي وأكثر طرق هذه الحديث صحيحة والآية مصرحة ولا يلتفت إلى اعتراض مخذول لأنه لو كان هذا لم يخفى على أهل الأرض إذ هو شيء ظاهر لجميعهم إذ لم ينقل لنا عن أهل الأرض أنهم رصدوه تلك الليلة فلم يروه انشقا ولو نقل إلينا عما لا يجوز تمالوهم لكثرتهم على الكذب لما كانت علينا به حجة إذ ليس القمر في حد واحد لجميع أهل الأرض وقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على آخرين وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابليه من أقطار الأرض أو يحول بين قوم وبين سحاب أو جبال ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دون بعض وفي بعضها جزئية وفي بعضها كلية وفي بعضها لا يعرف إلا المدعون لعلمها ذلك تقدير العزيز العليم وآية القمر كانت ليلى والعالة من الناس بالليل الهدوء والسكون وإيجاف الأبواب وقطع التصرف ولا يكاد يعرف من أمور السماء شيئا إلا من رصد ذلك واهتمل به وكذلك ما يكون الكسوف القمري كثيرا في البلاد وأكثرهم لا يعلم به حتى يخبره وكثيرا ما يحدث الثقات بعجائب يشاهدون من أنوار, أنوار ونجوم طوالع عظام تظهر في الأحيان بالليل في السماء ولا علم عند أحد منها وخرج التحاوي في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس من طريقين. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي فلم يصلي العصر حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصليت يا علي؟ قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فارد عليه الشمس قالت أسماء فرأيت وغربت ثم رأيت وطلعت بعدما غربت ووقفت على الجبال والأرض وذلك بالصحباء في خيبر قالوا هذان الحديثان ثابتان ورواتهم ثقات وحكى الطحاوي أن أحمد بن صالح كان يقول لا ينبغي لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من أجل علامات نبوة وروى يونس بن, بن بكير في زيادة المغازي بروايتي عن ابن إسحاق لم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر قومه بالرفقة والعلامة التي في الغير قالوا متى تجيء قال يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت, أشرفت كوريش ينظرون وقد ولل النهار ولم تجئ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبزت عليه الشمس وصل في نبع الماء من بين أصابعه وتكثيره ببركته قال المؤلف رحمه الله أما لا في هذا فكثيرة جدا روا حديث نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من الصحابة منهم أنس وجابر وابن مسعود حدثنا أبو إصحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه حدثنا القاضي عيسى بن سهل حدثنا أبو القاسم عاتم بن محمد حدثنا أبو عمر ابن الفخاري حدثنا أبو عيسى حدثنا يحيى حدثنا مالك عن إصحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأ منه. قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عندي آخرهم. ورواه أيضا عن أنثى قتادة وقال بإناء فيه ماء يغمر أصابعه أو لا يكاد يغمره. قال كم كنتم؟ قال كنا زغاء ثلاثمائة. وفي رواية عنه وهم بالزوراء عند السوق. فرأى أيضا حميد وثابت والحسن عن أنس وفي رواية حميد قلت كم كانوا قال ثمانين ونحوا عن ثابت عنه وعنوا أيضا وهم من سبعين رجل وأما ابن مسعود ففي الصحيح عنه من رواية علقمة بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يمبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي الصحيح عن سالم بن أبي الجعدي عن جابر رضي الله عنه عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها وأقبل الناس نحوه وقالوا ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون وفيه فقلت كم كنتم قال لو كنا مئة ألف لكفانا كنا خمسة عشرة مئة وروي مثله عن أنس عن جابر وفي أنه كان بالحديبية وفي رواية عبادة ابن الوليد ابن عبادة من الصامت عنه في حديث مسلم الطويل في ذكر غزوة بواط قال, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي الوضوء وذكر الحديث بطوله وأنه لم يجل إلى قطرة في عزلاء شجب فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فغمزه وتكلم بشيء لا أدري ما هو وقال نادي بجفنة الركب فأتيت بها فوضعتها بين يديه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده في الجفنة وفرق أصابعه وصب جابر عليه وقال بسم الله كما أمره صلى الله عليه وسلم قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه ثم فارت الجفنة واستدارت حتى امتلأت وأمر الناس بالاستقاء فاستقوا حتى رو فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملآه وعن الشعبي أتي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره بأداوة ماء وقيل ما معنا يا رسول الله ماء غيرها فسكبها في ركوة ووضع إصبعه وسطها وغمسها في الماء وجعل الناس يجيئون ويتوضعون ثم يقومون قال الترمذي وفي الباب عن عمران بن حسين ومثل هذا في هذه المواطنين الحفلة والجموع الكثيرة لا تتطرق التهمة إلى المحدث به لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه لما جويلت عليه النفوس من ذلك ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه ونسبوا حضور الجماء الغفير له ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدث به عنهم أنهم فعلوا وشاهدوا فصار كتصديق جميعهم له فصل في تفجير الماء ببركته صلى الله عليه وسلم وانبعاثه بمسه ودعوته ومما يشوي هذا من معجزاتي تفجير الماء ببركته وانبعاثه بمسه ودعوتي في مربى مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك وأنهم غربوا العين ويتبضوا بشيء من ماء مثل الشراك مثل الشراكي فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل فيه وجهه ويديه وعاده فيها فجرت بماء كثير فاستقى الناس قال في حديث ابن إصحاق فانخرق من الماء مله حس كحس الصلاعق ثم قال يوشك يا معاد إن طالت بك حياة أن ترى ما هنا قد ملأ جنانا وفي حديث البراء وسلمة ابن الأكوع وحديث أتم في قصة حديبية وهم أربع, أربع عشرة مئة وبئرها لا تروي خمسين شاتا فنزحناها فلن نترك فيها قطرة فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جباها قال البراء وأتي بدلو منها فبصق فدعا وقال سلامته فإما دعا وإما بصق فيها فجاشت فأرووا أنفسهم وركابهم وفي غير هذه الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب في الحديبية فأخرج سهما من كنانته فوضع في قعر قليب ليس فيه ماء فروي الناس حتى ضربوا بعطا وعن أبي قتادة وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش في بعض أسفاره فدع بالميضة فجعلها في ضبنه ثم التقم فمها فالله أعلم نفت فيها أم لا فشارب الناس حتى رو وملأوا كل إناء معهم فخيل إلي أنها كما أخذها مني وكانوا 72 رجلا فهو مثل عمران بن حسين وذكر الطبري حديث أبي قتالة على غير ما ذكره أهل الصحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل مؤتثة عندما بلغوا قتل الأمراء وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وسلم وفي أعلامهم أنهم يبقلون الماء في غل وذكر حديث الميضاء قال والقوم زهاء ثلاثمائة في كتاب مسلم أنه قال لأبي قتالة احفظ علي ميضأتك فإنه سيكون لها نبأ وذكر نحوه ومن ذلك حديث عمران بن حسين حين أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عطش في بعض أسفارهم فوجه رجلين من أصحابه وعلمهما أنه يجدان مرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان إلى آخر الحديث. فوجدها وأتيامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل في إناء مزادتيها وقال في ما شاء الله أن يقول ثم عاد الماء في المزالتين ثم فتحت عزاليهما وأمر الناس فملأوا أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ملأوه قال عمران وتخيل إلي أنهم لم تزدادا إلا امتلاء ثم أمر فجمع للمرأة من الأزوال حتى ملأ ثوبها وقال اذهبي فإن لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا الحديث بطوله وعن سلمة ابن الأكوى قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل من وضوء فجاء رجل بأداوة فيها نطفة فأفرغها في قدح وتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مئة الحديث بطوله وفي حديث عمرى في جيش العسرة وذكر ما أصابه من العطش حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرته فيسربه فرغم أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء فرفع يديه فلم يرجعهما يرجع حتى قالت السماء فانسكبت فملأوا ما معهم من آلية ولم تجاوز العسكرة وعن عمر بن شعيب أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه بذي المجازي عطشت وليس عندي ماء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقلمه الأرض فخرج الماء فقال اشرب والحديث في هذا الباب كثير ومنه الإجابة بلعاء الاستسقاء وما جان سحب